وَيَوْمَ نَبَعْتُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُوسِهِمْ وَجِئنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزْلَتْنَا لذلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لعدل ولحسن وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كرون وأوفوا بعهد الله إذا عهتتم ولا تنقضوا ليمان بعد توكيدها وقد جعلت ملله عليكم كفيلة. إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين نقضت غزلها من بعد قوة ننكافا تت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 إِنَّهُ وَاحِدٌ وَلَا كُفُوًا لَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله